وَصََّقَ بِالحُسْن فَسَنُ يَسِرُهُ للُِْسراء وَأََّ مَ بَخِلَ وَاسْتَغْنَ وَكَذذَّبَ بِالحُسْنَ فَسَنُ يَِّرُهُ للِعُسراء وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مالُهُ إِذ تَرَدَّ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 الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمه تجزاء إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ول سوف يض